بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسأل أسوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعمل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان والتكفير لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان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 ما بعد فإن الإيمان مرتبة عظيمة من مراتب هذا الدين قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلا وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره وقال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك جعل الدين ثلاث مراتب مرتبة الأولى الإسلام والمرتبة الثانية الإيمان والمرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان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 وليس عنده إيمان في الباطن هذا منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم يظهرون الإسلام والأعمال ولكن ليس في قلوبهم إيمان وكذلك من عنده إيمان في قلبه ولكنه لا يعمل بجوارحه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 المقارنة تكررت في القرآن آمنوا آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات لجوارحه لابد من الأمرين فالذي عنده إيمان في قلبه ولكنه لا يعمل لجوارحه هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن وكان أكثر الكفار عندهم إيمان في قلوبهم صدقون في قلوبهم ويعترفون في قلوبهم ولكنهم لا يعملون بجواره ولا ينطقون بألسنتهم لا ينطقون بألسنتهم فلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله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 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق الذين يقومون بهذه الأعمال مع التصديق بقلوبهم والنية الخالصة بقلوبهم هم المؤمنون حقا أما من أخذ جانبا فقط أو الجانب الآخر أخذ جانب العمل وترك جانب الإيمان بالقلب أو أخذ جانب الإيمان بالقلب وترك العمل فهذا ليس بمؤمن حق أولئك هم المؤمنون حق كذلك المؤمن يجاهد في سبيل الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر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 وكما في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نغرق بين أحد من رسله ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائفة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين ولم إنما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله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 وهم أهل البر وهم أهل الإيمان الذين يقومون بهذه الأعمال ويقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو المعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 هذه صفات المؤمنين وأعمالهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبين في آيات كثيرة إذا جمعت هذه الآيات وما فيها من الأعمال وجدتها تدل على أن الإيمان أنه يتطلب العمل فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان لا من الامرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع و70 شعبه قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان الايمان بضع و70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 ما يدل على أن الإيمان واسع يشمل جميع, جميع الأعمال الصالحة فهو أعمال صالحة وهو ترق للمحرمات من جميع الذنوب والمعاصر فالإيمان يشمل فعل الواجبات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 والمؤمنون والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض تولى بعضهم بعضاً بالمحبة والمناصرة والإعانة على الخير هكذا شأن المؤمنون مثل المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوًا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 فليكرم ضيفا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالإيمان هم مجرد دعوة فالإيمان أعمال وأقوال واعتقاد كما قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان فاللسان ينطق بالشهادتين وكذلك اللسان ينطق بذكر الله عز وجل بالتسبيع والتهليل والتكبير وقراءة القرآن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والدعوة إلى الله هذه أعمال اللسان أقوال اللسان قول باللسان واعتقاد بالقلب يصدق بقلبه ويوكن بقلبه فيما ينطق به لسانه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 يؤدي الزكاة يسوم رمضان يحج ويعتمد يتصدق ويصل رحمة ويأمر بالمعروف ويناع عن المنكر ويدعو إلى الله ويعلم الخير ويجاهد في سبيل الله هذا هو المؤمن المؤمن يشتغل بإيمانه مع نفسه ومع إخوانه دائماً وأبداً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 من الرمضة إلى النار فلابد من من لم يصبر على الأذى في دينه وفي إيمانه فإنه أمامه النار أشد, أشد أذى أما من صبر على أذى الناس وتمسك بدينه وعقيدته وحافظه على إيمانه فإنما آله إلى الجنة أما من فر من أذى الناس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 ولا يعلم الله الذين امنوا ولا يعلم المنافقين فالله يمتحن العباد ليتبين المؤمن الصادق من المؤمن بالكاذب في قلبه حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذفين فالمؤمن يصبر على الابتلى والامتحان في دينه يصبر على الأذى في عز وجل يثبت على دينه هذا هو المؤمن الصادق هذه علامة الإيمان الصادق أما المنافق فهذا إن صارت الأمور على السعه وعلى الرخى تظاهر بالإيمان وانضمن المسلمين وعاش معه فإذا جاءت نكبة أو مصيبة وامتحن المسلمون تخلى عنه وصار مع الكفار هذه صفة المنافقين صابرين في السراء والضراء السراء والضراء, السراء والضراء أما المنافق لا إنما, يصبر في إنما يكون مع المؤمنين في السراء وإذا جاءت الضراء تخلى عنهم وصار مع خصومهم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 بالجوارب. هذا هو الإيمان الصحيح أما الذين يقولون الإيمان بالقلب والأعمال هذه مكملة أو هي شرط للإيمان والإيمان بالقلب هذا قول المرجع أهل الضلال الذين أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان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 وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فجعل ذكر الله من الإيمان وهذا قول باللسان وجعل الصلاة من الإيمان وهي عمل عمل بالجوار وجعل الصدقة الإنفاق في سبيل الله من الإيمان وهو عملٌ مالي عملٌ مالي والصلاة عمل بدني جميع الأعمال ماليةً أو بدنيةً أو قوليةً أو فعلية كلها داخلة في الإيمان ومن حقيقة الإيمان قال تعالى وما كان الله يُضِيعَ إِيمَانَكَ أي صلاتكم إلى بيت المقدس لأنه لما حُوِّلت الصلاة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 فخافوا عليه فانزل الله هذه الايه ليطمئنهم وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس لانها طاعه لله عز وجل صلاتهم الى بيت المقدس قبل ان تحول القبله الى الكعبه صلاتهم عباده صحيحه لانها طاعه لله سبحانه وتعالى والله لا يضيعها لاصحابها الشاهد من الآية أن الله سمَّل صلاة إيماناً وهي عمل أدل على أن الأعمال من الإيمان من, من حقيقة الإيمان وليست هي شرط لأن الشرط خارج عن الحقيقة ليست هي شرط للإيمان أو هي مكملة للإيمان كما يقولون بل هي, بل هي من حقيقة الإيمان فإذا انتفت الأعمال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 وسموا أهل السنة السنة المراد بها الطريقة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم سُموا على السنة لأنّهم يعملون بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم خلافًا لأهل البدع فإن أهل البدع يعملون على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فسموا أهل السنة فرقًا بينهم وبين المبتدعة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 فسموا أهل السنة لأنهم يعملون على ما صحَّع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعملون شيئاً من الأعمال إلا إذا كان له دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سموا أهل السنة والجماعة الجماعة هي الاجتماع لأنهم يجتمعون على الحق ولا يتفرقون قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فسموا للجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم عقيدتهم واحدة وهي الكتاب والسنة ليس لهم عقيدة سواها بخلاف أهل الضلالة فإن لهم عقائد شثة مختلفة متباينة لأنها ليست على الكتاب والسنة ومن ترك الكتاب والسنة فإنه يبتل بالفرقة والاختلاف فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك الله وهو السميع العليم أما أهل السنة فإنهم والحمد لله يجتمعون على الحق ولا يختلفون عقيدتهم واحدة لا يختلفون فيها بخلاف الفرق الضالة من جهمية ومرجئة وشيعاة وخوارج وقدرية وأشاعره وإلى آخره هؤلاء مختلفون في عقائده كل فرق لها عقيدة تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون كل فرقة تضلل الفرقة الثانية بل كل فرقة تكفر الفرقة الثانية أما أهل السنة فهم أهل اجتماع على الحق يوالي بعضهم بعضاً ويحب بعضهم بعضاً ويناصر بعضهم بعضاً فهم مجتمعون على الحق لا يتفرقون عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصح من ولاه الله أمركم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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم ألف بين قلوبهم بأي شيء ألف بينهم بين قلوبهم ألف بين قلوبهم بالقرآن والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينه إنه عزيز الحكيم فسم الجماعة لهذا الأمر ميزة أنهم جماعة واحدة وأمة واحدة لم يختلف عن كان عليه نبيهم ولا ما كان عليه صحابة نبيهم بل كانوا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 والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنهم تبعوهم تبعوا المهاجرين والأنصاف هؤلاء هم أهل السنة والجمع وبإحسان تبعوهم بإحسان من غير إفراط وغلو ومن غير تفريط بل اتبعوهم على علم وعلى بصيرة هم مجرد انتساب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 حتى تكون على بصيرة وتتبعهم بإحسان كما قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان وإلا كل واحد كثير من من الناس ومن الفرق يدعي أنه على سلة رسول الله ويدعي أنه على منهج الصحابة المهاجرين والأنصار يدعي هذا ولكن عند التطبيق عند التطبيق يوجد الاختلاف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 والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء فكثير من, من الفرق المنحرفة والضالة ادعون أنهم على منهج السلف ولكن عندما تقارن بين ما هم عليه وما ومنهج السلف تجد بينهم بوناً شاسعاً إما لأنهم يجهلون منهج السلف وإما لأنهم, وإما لأنهم أصحاب أهوى يعرفون الحق ولكن لا يريدون الحق وإنما يريدون ما, ما تهواه أنفسهم وما يقوله قادتهم وإمتهم والمؤمنون ليس لهم إمام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله قسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر فمن كان على منهج الرسول وعلى طريقة الرسول وأصحابه فهو إمامنا ومن كان مخالفا لمنهج الرسول فإننا برآء منه قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا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 وأنه اختلاف ليس يسيراً وإنما هو اختلاف كثير يسير اختلافاً كثيراً وكما في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحد قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحاب هذه طريقة أهل الإيمان ومنهج أهل الإيمان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 أن نكون على صراطه المستقيم وأن نترك الطرق المنحرفة والمناهج الظالة والبدع المضلة أن نتركها جانباً وننبُذها ولا نأخذ إلا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه القرون المفضله. التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرون المفضة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها بالخيرية هؤلاء هم السلف الصالح ومنهجهم الكتاب والسنة لا يبغون عن كتاب والسنة لا يبغون عنها حولها ولا يفرِّطون فيها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 أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصر بخلاف المرجئة إنهم يقولون لا الإيمان ما يزيد ولا ينقص الإيمان في القلب فقط ولا يزيد ولا ينقص والأعمال ليست داخلة فيه ولذلك ما يزيد ولا ينقص وهذا ضلال هذا خلاف القرآن الله جل وعلا يقول وإذا تليت عليهم آياته وهؤلاء يقولوا لا ما يزيد الإيمان هذه مراغمة لكتاب الله عز وجل ويقول سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وهؤلاء يقولوا لا الإيمان شيء واحد ما هم يزيد ولا ينقص زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحة هؤلاء يقولون لا ما يزيد هذه مخالفة كتاب الله عز وجل كذلك ينقص بالمعاصر كلما الإنسان عصى الله نقص إيمانه حتى ربما لا يبقى عنده إلا إيمان ضعيف المقدار حبة خرجه كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطعوا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 للمعاصي تضر تنقص الإيمان وأحياناً تذهب بالإيمان ولا يبقى في قلب الإنسان إيمان يضعف, يضعف حتى ربما إنه ما يبقى في قلبه إيمان وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وراء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي هذا مما يدل على أن الأعمال داخلة بالإيمان تزيده وتنقصه ولو كانت مهيب داخله بالإيمان لم يتأثر بها ولا يزيد ولا ينقص وهذا باطل وظلأ نأتي على مسألة المعاصي هل تخرج من الإيمان أو لا تخرج من الإيمان المعاصي على قسمه صغير صغائر صغائر الذنوب وهذه تنقص الإيمان بلا شك ولو كانت صغائر تنقص الإيمان والقسم الثاني كبائر وهذه أيضاً تنقص الإيمان أشد من تنقيص الصغائر تنقص الإيمان أشد مما تنقصه الذنوب الصغير إلا أن الذنوب الصغير تكفر بالأعمال الصالحة الصغير تكفر بالأعمال الصالحة قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات المراد السيئات الصغير فاجتنابوا الكبائر يكفر الله به الذنوب الصغاية وكذلك الصلاة يكفر الله بها الذنوب الصغاية قال تعالى وأقم الصلاة طرفينها وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة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 في الدنيا فهو من الكبائر كالسرقة وشرب الخامر والزنا هذه كبائر ترتيب الحدود عليها يدل على أنها كبائر لأن الذنوب الصغائر لا يرتب عليها حدود في الدنيا كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ما عليه حد في الدنيا لكن عليه وعيد في الآخر من غضب أو لعلى أو نار وعيد بالنار هذا يدل على أنها كبير من تبائر الدنوب وذلك مثل أكل الربا الربا ما عليه حد لكن عليه وعيد يا أيها الذين آمنوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسول هذا وعيد الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس هذا وعيد وعيد في الآخرة لعنى الله, آكل لعنى؟, لعنى الله آكل الربى الرسول ما يلعن إلا على شيء كبير كبائر الذنوب وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير لا تكون على صغيرة من الصغير أو توعد الله عليه بالنار كما قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم هذه أنواع من الوعيد على قتل النفس بغير حق أنواع من الوعيد فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه هذه الثالث ولعنه هذه الثالث وأعد له عذاب عظيم أربعة أنواع من الوعيد وما يدل على أن قتل النفس بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب هذا معنى قولهم الكبيرة ما رُتِّب عليه حدٌ للدنيا أو وعيدٌ في الآخرة هذا من الذنوب الكبائر هذا الذنب الذي هو دون الشرك وإن كان كبيرا لا يخرج صاحبه من الإيمان لكن ينقص به إيمانه ينقص به إيمانه فأصحاب الكباية التي دون الشر هؤلاء لا يخرجون من الإيمان بل هم مؤمنون ومسلمون موحدون لكن يكون إيمانهم ناقصا ويطلق عليهم الفسق يطلق عليهم الفسق قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا شهداء تشجدوهم ثمانين جلدة هذا حد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا يسقاط للعدالة لأن العدل تقبل شهادة أما غير العدل فتسقط شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله أنفسق هو الفروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى قد يكون فسقاً أكبر يخرج من الملة مثل إبليس فسق عن آمل ربه وقد يكون الفسق لا يخرج من المله. وهذا هو المقصود هنا الفاسق بالكبيرة التي دون الشرك هذا لا يخرج من الملة وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صاحب الكبيرة التي دون الشرك هذا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان وهذه الكبيرة التي فعلها تحت مشيئة الله إن شاء الله أفر له وإن شاء عزب ولكن إذا عذب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 قال، وإن زنى وإن سرقك يا رسول الله؟ قال، وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنفوا بي ذهر تدل هذا على أن أصحاب الكبائر من المؤمنين أنهم لا يخرجون من الإيمان ولكن يضعف إيمانه لا يخرجون من الإيمان، خلافا للخوارج الخوارج يخرجون أصحاب الكبائر من الإيمان ويكفّرونهم العياذون أخرجونهم من الإيمان ويكفرونهم ولا يكون كامل الإيمان بل يكونوا ناقص الإيمان خلافاً للمرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تضر الإيمان ففي قولنا أصحاب الكبائر لا يخرجون من الإيمان هذا رد على الخوارج وفي قولنا إن الكبائر تنقص الإيمان هذا رد على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 أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة فهم فيها بين فريقين فريق الخوارج الغلات وفريق المرجئة المتساهلين الخوارج يقولون الكبائر تخرج من الإيمان يشتدون ويغلون المرجئة يتساهلون يقولوا لا الكبائر ما تضر الإيمان ولا تنقص الإيمان فصاحبها كامل الإيمان وهذا ضلال إلى شك أهل السنة والجماعة توسطوا فلا هم أخرجوه من الدين كما تقول الخوالج ولا هم حكمو له بكمال الإيمان كما تقوله المرجئة بل قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا هو المذهب الحق الذي تدل عليه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 فأصلحوا بينهم من المؤمنين قال من المؤمنين سماهم مؤمنين وهم يقتلوا بعضهم بعد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعجل وأقصروا إن الله يحب المقصر ثم قال إنما المؤمنون إخوة سماهم إخوة مع أنهم يقتلون إنما حكم لهم بالإيمان إنما المؤمنون إخوة جعلهم إخوة وهم يتقاتلون وهم يتقاتلون إنما المؤمنون إخوة فأصبحوا بين أخوان هذا في رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ولما حكم بالقصاص قال سبحانه وتعالى <تصفيق> يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخي من أخيه شيء اخوه منو القتيل اخوه القتيل فمن عفي له من اخي فجعل القتيل اخ لي القاتل شيء اخو بالايمان فهم اخوه هو انتقام أدل على أن كبائر الغنوب لأن, لأن قتل المؤمن متعمدًا هذا من أشد الكبائر بعد الشيء ومع هذا الأخوة الإيمانية باقية معه فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وجِئ بشارب خمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقام عليه الحد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 على الله بغير علم بينما المرجئة على النقيض منه المعاصي ما تظهر والكبائر ما تظهر وهذا مؤمن كامل الإيمان ولا ينقص إيمان هذا ضلال أيضا وغرور والعياذ من الله تساهل بالمعاصي فلابد من الاعتداء ولا وهو مذهب أهل السنة والجماعة لهذه المسألة العظيمة التي جلت فيها أفهام كثيرة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 وهي دون الشرك والكرر لا يشتد في الحكم وينفى ما معهم من الإيمان والتوحيد ويخرجون من الدين كما تقول الخوارج والمعتزيلاء هذا من الغلو في الحكم والشدة في الحكم وأما المرجع فعندهم تساهل, تساهل في الحكم وميوعة أما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة ولله الحمد شأنهم في ذلك كشأنهم في جميع مسائل الدين الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط هذا مذهب أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الضلال الغالية والمتشددة والمتساهلة والمفرقة هذا منهجا للسنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة ونسأل الله سبحانه وتعالى يزيد يزيدنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً وفقهاً في دينه ومعرفةً لأحكامه وعملاً بطاعته سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة وهنا بعض الأسئلة هذا أحد الأخوان يسأل يقول هناك من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوحاب رحمه الله وإمة الدعوة النجدية عندهم غلول وتشدد في باب التكفير فهل هذا الكلام صحيح؟ وأيضا يقول المشككون في نسبة بعض الرسائل للشيخ محمد كرسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد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 أئمة الدعوة موجود ولله الحمد في كتبه موجود مدون ليس فيه تشدد وليس فيه وليس فيه كما يقول تكفير للمسلمين بل هو منهج الاعتدال منهج أهل السنة والجمال موجود الحمد لله مدون مكتوب نرجع إليه ويتبين لنا كذب هذا المفتري أو جهل هذا الجاهل الذي يهرف لما لا يعرف وأما التشكيب في كتب الشيخ وعدم نسبة صحة نسبتها هذا كله أيضا من التجني على الحق إذا قلنا أن, إن, إن هذه الرسائل مهيب للشيخ إذا نقول صحيح البخاري ما هو بل صحيح مسلم ما هو بل ونقول كتب العلماء ما هو بلهم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 في كتبهم وطعنوا فيها بل منهم من طعن في السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في من طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الرواة صحابة الرسول كأبي هريرة لا نستغرب أنهم يطعنون في اللجنة هذا ما. ما هو غريب أهل الظلال يتخبطون ولكن الحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم والحق باقي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 ويجيد و... لكن اليمان... ثم يقول الإيمان هو التصديق ودعوة آه. أن الإيمان ويقول الإيمان هو التصديق وين راح العمل وين راح العتير القول ما صار إلا فقط هذا تناقض نعم عشر الله إليك وهذا يقول ما حكم من يقول لا كفر إلا بالجدود والاعتقاد فلا كفر عملي أبدا إلا وهو مشغوق بكفر في الباطن الله جل وعلا كفر أو ناساً تكلموا. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيما كفرهم بـ كفرهم بـ بنطقهم وقولهم ولم يقول إنهم يعتقدون هذا أو ما يعتقدون كفرهم بمجرد ما نطقوا به وما قالوه فدل على أن من تكلم بالكهر أنه يكفر ويحكم عليه ويكفر وأما القلوب فنحن لا نعلم ما فيها هذا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نطعه بكلام الكفر يدل على فساد قلبه يدل على فساد قلبه والله جل وعلا أيضا يقول ولقد قالوا كلمة الكهر وكفروا بعد إسلامه قالوا كلمة الكهر سمى الكلام كهر ولم يقول اعتقدوا بقلوبهم قالوا كلمة الكهر وكفروا بعد إسناده ويقول سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمان من أكره فقلبه مقمئن بالإيمان فلم يستثن إلا المكره فالذي يمتق بالكفر يكفر إلا إذا كان مكرها إلا إذا كان مكره وسبب نزول الآية قصة عمار بن ياسم رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه ولم يطلقوه حتى يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقهم بلسانه فقط وأطلقوه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان فأنزل الله عليه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن وليه أما الذي ينطق بكلمة كفره غير مكره ينطق بها باختياره غير إكره هذا يكفر من يقول أنه ما يكفر القرآن يقول يكفر وما علينا يقول كل الناس ما يكفر ما علينا القرآن يقول يكفر ولقد قالوا كلمة كفر كفروا بعد إسلام أب الله وآياته ورسوله كنتم تستاجون مجرد الاستهزة يكفرون به ولو كانوا مازحين إنما كنا نخوض ونلعب ولأب الله وآياته ورسوله كنتم تستاجون قد كفرتم بعد إيمانكم طيب إلا شفت واحد يذبح للقفر تقول له ماذا ما يكفر لأن لماذا يشلق قلب إذا رأيت واحد يسجد للصنم يقول هذا ما يكفر يعني ما دم يشلف درس من يقولها الكلام هذا إلا جاهل أو ظالم والعياذ بالله فالذي يفعل الكفر يكفر والذي ينطق بالكفر يكفر والذي يعتقد الكفر يكفر والعلماء ذكروا أن الردة تحصل بأموه إما بالقول وإما بالاعتقاد وإما بالشك في القلب وذكروا أنواعا كثيرة من النواقذ الإسلام ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عشرة نواقذ عشرة نواقذ من نواقذ الإسلام فلو كانوا أنهم ما يكون الردة إلا بالقلب ما تعددت هذه النواقذ وهي قولية وفعلية واعتقادية نعم أحسن الله إليكم هناك من يقول بان من ترك العمل الظاهر بالكليه لا يكفر ويستدل على هذا بحديث لم يعمل الخير قط وحديث صاحب البطاقه وما هو الرد على هذه الشبهه هذه طريقه اهل الزين ياخذون الحديث واحد ويتركون الاحاديث يتركون الايات اهل الاهل في العلم مجمعون بين الادله بين كلام الله وكلام رسوله يفسرون بعضه ببعض أما أنه يأخذ حديث البطاقة فقط أو أن حديث لم يعمله خير قط ويترك الأحاديث الثانية فهذا ضلال وعيها بالله فأما الذين في قلوبهم زيد ويتبعون ما تشابه منه هذا, هذا من المتشابه والمتشابه رد إلى المحكم فنحمل هؤلاء الذين صاحب البطاقة وصاحب والذي لم يعمل خير قط يخرج من النار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 ومن يخرجون في القنوات الفضائية وعندهم فقه التيسير كالمجعو يوسف القرضاوي وأحمد الكبيسي وغيرهم من أهل الظلال وقد ضللوا ولبسوا على المسلمين في الفتاوى فتارةً يقولون الرافض إخوانٌ لنا وتارةً يقولون إن اليهود والنصارى عزاوتنا معهم اقتصادية وإلى غير ذلك فما, هو فما هي نصيحتكم يا شيخنا تجاه هؤلاء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 وهذا سالم يقول إحسن الله إليك كثرة الجماعات في هذا الوقت فمن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين والخطبية وغيرها هما تنصحني هل أدخل تحت هذه الجماعات أم لا وجهني بارك الله فيكم ادخل مع أهل السنة والجماعات من كان على مع أنا عليه وأصحابه خلها الحديث هذا منهج اللي تمشي عليه فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكون معه ومن خالف لا هبتعد عنه هذا هو الضابط الرسول ما تركنا عليه الصلاة والسلام بل, بل رسم لنا المنهج رسم لنا الطريق وما توفاه الله إلا وقد أكمل به الدين وأتم به النعمة ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاها وقال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدك كتاب الله وسنة قال عليه الصلاة والسلام من يعيش منكم فسير اختلاف كثير فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي فمن كان يسير على هذا المنهج فقم معه ومن خالفه فابتعد عنه ولا علينا من اسم فلان ولا الجماعة الفلانية ولا العلانية ولا اسم علينا منه. ولا من الأحزاب ولا من الجماعات علينا لأهل الحق وأهل السنة والجمال نعم أحسن الله إليك كثرة الأسئلة التي تسأل عن التفجيرات الأخيرة في أمريكا نرجو من فضيلتكم التوذيق والبيان في هذا القضية ما سألون عن هذا؟ هم أقدموا على هذا العمل ولا سألون عنه؟ هل خلنا نشبه به علينا منهم يتحملونهم نعم أفى الله عنك وهذا يقول ما الفرق بين الترك والإعراض؟ هل هما بمعنى واحد أم لا؟ لا الإعراض أشد قد يترك الإنسان الشيء ولم يعرض عنه إعراضه تولوا وهم معرضون قالهم رغبة فيه فالإعراض يدل على عدم الرغبة والترك لا يدل على عدم الرغبة يدل على أنه ترك لأمر من الأمور ثم يرجع إليه ويعود إليه لكن إذا كان معرض فإنه لا يرجع لأنه تركه رائبا عنه نعم حسن الله إليك وهذا يقول إذا كفرنا المعين هل نقول إنه في النار سواء كان هذا المعين كفره أصلياً كاليهود والنصارى أم مرتداً نقول من مات على الكفر فهو في النار ومن مات على الإيمان فهو من أهل الجنة نقول كذا وأما الأفراد والمعينين الله أعلم به لكن نقول من مات على الكفر فهو في النار ومن مات على الإيمان فهو في الجنة هذه القاعده الله عليك وهذا يقول قرات في رساله صغيره عنوانها حكم تارك نص صاحبها على ان من تارك الصلاه تهاونا الخوارج والتقى معهم ويقول الاعمال شرط الكمال القيم حاره ولم يجد جوابا لبعض الاسئله التي اوردها رحمه الله في كتابه الصلاه وحكم تاركها علما بان هذه الرساله الصغيره متداوله وهناك من يدرسها ويشرحها تاركوا الصلاة كافر وإن قالها لما قال تاركوا الصلاة كافر بالقرآن والصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيله أدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم لا يخلى سبيله بل يقتلوا لأنهم لم يدخلوا في الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفري والشرك ترك الصلاة هذا صريح فإن من ترك الصلاة إنه كافر مع الكفة ولم يقول من تركها جاحدا لوجودها بل عمم صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفري والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر هل لأحد كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ما شاءوا لكن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما سلكتم في سقط قالوا من المصلين اول جواب قالوا له ما قالوا من المصلين هذا اول قال جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأصدق ولا صلى فجعل ترك الصلاة مقارنا للتكذيب وعدم التصديق التكذيب كان كفر كذلك ترك الصلاة لا صدق ولا, ولا صلى فمن لم يصدق هل أحد يقول له مؤمن؟ ما يقول أنهم كذلك الذي لا يصلي الله قرنه به لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى جعل تارك الصلاة متولياً وقريناً للمكذب بدين الله عز وجل نعم رسال الله عليكم وهذا يقول قضيلة الشيخ في هذا الوقت توسع المشهدون في أصدار الأناشيد والتفنن في تحسين الأصوات وإخراجها بمضخمات بل وصل الأمر الى محاكاة المغنين بأن يقوم المنشد بالنشيد ثم تدبلج صور طبيعية بما يسمى في فيديو هذا العمل جائز وهل التمثينيات والمسرحيات من وسائل الدعوة إلى الله أنا من أول الأمر من أول ما ظهرت الأنشيد أقول ما هي بجائزة لأنها أغاني نوع من الأغاني وتشغل عن ذكر الله وفيها مفاسد أنا من أول ما ظهرت وأنا مستنكر لها وكتبت فيها وكان الناس يعني يستغربون في ذاك الوقت كيف أني أقول أنها ما هي بجائزة مع أنها هي من وسائل الدعوة أنا أقول لا ما هي بجائزة ولا هي من وسائل الدعوة هي من وسائل الله هي من وسائل الله ونوع من الأغاني وشوفها الآن وين تطورت وصلت إلى منتهنا لذكره السائل والشر يجر بعضه وبعضه نعم إن شاء الله عليكم هذا يقول يكثر معنا في العمل وجود الرافضة فكيف نتعامل معهم لا تعاملوا معهم بالمحبة و... والانبساط اعتبروهم أعداء لكم لكن العمل العمل لهم يعملون وإنهم تعملون كل يؤدي عمله الموكول إليه بدون أنكم تنبسطون معهم أو تحبونهم أو تبدأونهم بالسلام تركوهم نعم وهذا يقول ما رأيكم في من يقول أن الذي يغني ويجاهر بالأغاني أن هؤلاء مرتدون خالدون مخلدون في نار جهنم هل هذا الكلام صحيح؟ نحن بين مفلط ومفر أحد يقول هذي أناشيد الإسلامي وطيبة وأحد يقول المغلون الكفاء هذا هل... تلاقب من العيال المغنون ما هم كفار. أصحاب كبائر أصحاب كبائر ينقص إيمانهم ولهم كفار إن شاء الله نرجو لهم التوبة إن الله يتوب عليهم يرجعون إلى الحق ويتركون الأغاني أما نحكم عليهم بالكفر هذه طريقة الخوارج والعياذ بالله نعم وهذا السائل يقول أرجو منكم توجيه والدي ونصيحته بإخراج جهاز الدش من البيت لكل حال يجب على الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قدوا الناس والحيث وأمر أهلك بالصلاة أصطبر عليها مروا أولادكم بالصلاة لسبع واظنبوهم عليها لعشر فكل من هو في داخل بيتك حتى الضيف اللي يجيب كله في ذمتك وأنت مسؤول عنه يوم الخيام فعلى هؤلاء يتقوا الله وأن يخرجوا وسائل تدمير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 الله عليك. هذا يقول ذكر الشيح محمد بن عبد الوهاب أن من نواقب الإسلام بغض شيء ما جاء في شريعة الله وقد يحدث أن يبغض المسلم حق من أحكام الدين مثل بغض المرأة تعدد الزوجات او نحو ذلك هل هذا يعتبر للدنرد التفصيل والتصديق؟ هذا ما هو بغض لشرع الله المرأة ما تبغض إن شاء الله المؤمنة ما تبغض شرع الله لكن هذه كراهية نفسية كراهية نفسية وغيرة هذه غيرة فيها هذه غيرة فيها ما هي بكراهية لحكم الله ولا لشرع الله وإن هي غيرة في نفسها كراهية نفس فقط نعم وهذا يقول هناك من يقول أن الذي يكفر عباد القبور بأعيانهم هذا تكفيري ليس ما أهل السلة قال على الكلام صحيح يقول أنه يقول لا ما علينا منه يقول أنه يقول يقول من كفره الله هو رسوله وهو وين قال لنا أنتم تكفيريين ما علينا عندما نكفر إلا من كفره الله ورسوله فقط نعم وهذا يسأل حكم العمليات الانتحارية والأخيالات والتحجيرات ما سألون عنها ما, ما دام ما سألون عنها كيف تحملوا المسؤولية نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه جزا الله فضولة الشيخ خير الجزا وجعلنا الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته